أفأمنوا أتاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بعثتهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرتنا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالا يُوحى إلَيْهِم مِنَ أهل الْقُرَى